بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ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 ುಯ ಮುದಿು ಫೈದಿ ಒಳ ತುಯ ಕು ಹಲ್ಲಿ ಮಹೀನ್ ಹಿಂ ಮಶಿಮೀ ಮನ್ مُعْتَدٍ بَعْدَ ಖೈರಿ ಮಾತದಿನ್ ಅಸೀಲ್ كَانَ ذَا مَالٍ ಅಂಕನದ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ಸನಸಿ ಮುಹು ಅಲಲ್ಹು ಇ ಹುಂಕಮೌಸ್ಬಲ್ ಇ ಸೂಳಿ ಮುನ್ನ ಮುಷ್ಬಿಪೀ ವಲಯಸ್ತಸ್ ಫಕೋಫಲಕ فَمِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَصَرِيمٍ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن نَغْدُوَ عَلَى حَصْرِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ಪು ಹುಮ್ಯೂ ಅದು ಹೌದಿ ಕದಿರಿ ಉ بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إننا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم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 فَجَاءَ تَبَاهُر رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنِ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ